وتمتعوا بحور عين كواعب وأتراب لله درك لم تأنس بدنيانا ولم تسر خلف طيف السيف خذلانا ولم تعفر جبين العز مبتدلا تستمطر الذل إصغاء وإذعانا لله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 فرحانا. بل عشت مسعر حرب في كتائبنا ترغي وتزبد إعصارا وبركانا واليوم ألقى جواد المجد راكبه وقر مؤتلق الأحداق فرحانا اليوم زف إلى الحوراء عاشقها وبات في خلقها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 بينه يميد بين بنات الحسن نشوانا هذا الذي كان يرجوه وينشده فنا له وحباه الله رضوانا فربا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 وخط بالسيف وسط الحرب مثواه الدمع أحرى بمن تغريه لذته ويلعب الذل لهثا خلف دنيا <تصفيق> هذه الشهادة يا أبطال ملحمة من البطولة والأمجاد نرويها فانقش على وجنة الجوزاء قولتنا <تصفيق> ليل الشهادة عز عز معطيها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 إلى الجنان فبلغها أمانيها الله قد وعد الشهداء منزلة مع النبيين في أعلى أعاليها رباه رباه ذابت مهجتي شوطاً إلى الجنان فبلغها أمانيها إلى الجنان فبلغها أمانيها